عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى بولازن تمہا سر سلام کم پیب تم پد خپل سمندری لاہ صدقنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء سو نشن العاملين وترى الملائكة ملا فِينَا مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَطِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ